كتابي مصباح الظلام و كنا قد مررنا في درس الماضي على اعتراضه على مساله التصريح بالعداوه والبغضاء فتعرفنا ان وجود العداوه والبغضاء ذا ركن لا يصح الكفر به بالطاغوت الا بتحققه واما التصريح فهذه فيها تفصيل وسيزيد المصنف رحمه الله تعالى فيما ياتي بيانا لهذه المسعه لانه سيكررها قال هنا قفن عند قوله فصل قال المعترض بل لما جاء اتباعه اكلت الاوقاف رؤساءه هكذا بهذه الركاكه سبحان الله هؤلاء كداود عندهم ركاكه عربيه غريبه جدا وكل منهم عربي الاصل بل لما جاء اتباعه اكلت الاوقاف رؤساءه ولم يحترموا اوقاف البر وهدموا المنار المنار يعني منارات المساجد هدموها هذا لا شك انه من الكذبه كذب الصريح لكن هؤلاء لا يسحون لا من الحق ولا من الخلق وهدموا المنار ولم يروها شيئا وخربت المساجد او خربت المساجد وهذا لا شك انه من ابطل الباطل بمجرد قراءه هذه الكلمات تعلم ان الرجل مفتر وانه في غايه الكذب ودجن قال فلم تجد من يعمرها يعني المساجد الا من لم يدخل ريبه في قلبه شكه وعطل المدارس والويل ثم الويل لمن استغفر من اتباعه لوالديه او ضحل لهم وهذا كذلك ممن كذبه فالجواب ان يقال لما فرغ هذا من سب الشيخ وبهته اخذ في سب اتباعه وبهتهم وبهذا تعلم انه ذو غيظ عظيم وحقد وخيم يعني ثقيل وفي المثل لكل نعمه حاسد ولكل حق جاحد لكل نعمه حاسد حاسد هذا مبتدا ولكل نعمه هذا خبر خبر مقدم ولكل حق جاحد يعني لا بد ان يوجد من يجحد لا بد من من الجاحدين ثم لو تكلم غير هذا الرجل بمثل هذا لكان أخف لأنه كان يعيش في السدير وقصيم ويعرف يعني يعرف الأوضاع كما هي فكيف يدعي مثل هذه الدعاوة لو كان داود مثلا ولم يكن ممن يقيم في هذه البلاد قد يقال لكنه قد عاش وعرف وتولي القضاء قال ثم لو تكلم غير هذا الرجل بمثل هذا لكان أخف وأما هذا الرجل فمعاشه وملبسه ومنكحه ومدخله ومخرجه من الأموال التي بأيدي رؤسائه الذين يطعن فيه الذين يطعن فيه وله في المزاحمة على ما بأيديه نهمة وشح ليس لغيره يعني كان مزاحمة أراد شيئا ما ولم يتوصى وقد مكث بالجبل مدة سنين يأكل مما بأيديهم وكذلك الحال مجرد مدة عمره في سدير أو سدير وله منافسة ومعادات على تحصيل هذا لا تعرف لغيره وأتباع الشيخ من أعظم الناس احتراما للأوقاف يعني طعن فيهم من أجل ماذا أنه ما ممكن مع كوني قد أعطيه قضاء نحو ذلك لكن كان ما كان وأتباع الشيخ من أعظم الناس احتراما للأوقاف ومن أكثر الناس تحبيسا وتوقيفا على المساجد والاضاحي والاقارب ووجوه البر لكن الهوى يعمي ويصم وامما قوله وهدموا المناره هدموا المناره فهذا ايضا من البهت فان المناره موجود مشيد بنجد الى الان وليس وجود المنار شرطا في الاسلام ولا واجبا ليس من الواجبه ولو هدموه لا يدل على ماذا على انهم قد اتوا بدين جديد وفي استحابه نزاع بين أهل العلمي هل يستحب أو لا يستحب فيه خلاف وفي استحبابه نزاع لعدم وجوده في عهده صلى الله عليه وسلم بنية المسادد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يبنى المسرد بعد ذلك على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما لم يكن آنذاك حينئذ يكون من المصالح المرسلة يعني لم يكن ثم ماذا لم يكن ثم شيء يتعلق بالبناء الموجود الحديث هذا غير موجود لم تكن هيندم فعله بعدها يكون من القبيل المباح الذي وجد ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن المنار هذا يحتاج يحتاج الى تامل يعني لعدم وجوده في عهد صلى الله عليه وسلم وكان المؤذن يتحرى اعلى المسجد وسطحه ليحصل الاسماع يتحرى يعني يتقصى اذا اراد ان يؤذن يصعد على ظهر المسجد من اجل ايصال ها صوت الى الى الناس وهذا يذكر الفقهاء في كلامهم في باب الاذان قال لي يحصل الاسماع وهذا الرجل تمكنت عداوته واشتدت جهالته فصرنا منه في عناء وتعب في عناء وتعب ولولا غربة الدين وندره من يعرف الحقائقه من المدعين لما صرفت اوقاتا فاضله وساعات مباركه في رد اباطينه وكشف تسجيلي والله اسال ان يكون كلامنا في هذه المواضع من الجهاد في سبيله والدعوه الى صراطه بدليله لقد افادنا لانه رد على عثمان وهو صالح لي الرد على من نحا نحوه على اتباعه ولو بالمعنى وقوله فلم نجد من يعمرها الا من لم يدخل ريبه في قلبه شك يعني فيقال شهاده الحال والحس كافيه في بيان كذبه وابطال قوله لانه جحد للحسيات ومكابره في الضروريات فاهل التوحيد هم اهل المساجد وعمارها ولا شك ان دعوه الشقائم على التوحيد وهو من اهل التوحيد ومن اعظم الموحدين واتباعه كذلك فهم اعظم الناس فيما بناء للمساجد واعمارها اعمار الحسي والمعنوي قال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وفي حديث وفد عبد القيس اتدرون ما الايمان بالله وحده شهاده ان لا اله الا الله الحديث اذا اتى بماذا اتى بالعاصم شهاده ان لا اله الا الله وورد الايمان بهذه الشهاده بالمعنى الشرعي فاهل كلمه الاخلاص يدعون اليها هم اهل الايمان عمار المساجد وكل من يرتاب في هذا أو يشك فيه لا يألف المساجد ولا يعمرها يشك في هذا يعني في الدعوة في دعوة التوحيد لم يكن من أهل لا إله إلا الله حينئذ لم يكن من أهل المساجد وليس ممن يعمر المساجد لا عمارة حسية ولا عمارة معنوية قال وسل خبيرا بحال هذا الرجل ينبيك عنه وعن قلة عمارته للمساجد <تصفيق> وأما قوله والويل ثم الويل لمن استغفر من أتباعه لوالديه أو ضح له فهذه القولة الضالة كأخواتها السابقة فيها من نقض عهده الذي جعله على نفسه أنه لا يأتي إلا بالشيء المحقق كالشمس لا بد أن يثبت عنده بخطه أن الشيخ رحمه وتعالى أفتى بذلك حينئذ هو نسب للشيخ هنا ماذا؟ الويل ثم الويل هذا تهديد لمن استغفر الوالديه من اتباعه لوالديه اذا كل من مات والداه قبل دعوه الشيخ عنيد العصر فيه الكفر والشك وهذا لم يكن لم يكن من عقيده الشيخ رحمه الله فهذه القوله الضاله كاخواتها السابقه فيها من نقض عهده الذي جعله على نفسه وفيها من البهت والكذب وطلب العنه للبراء ما يقضي بفسوق القائم هذا لو كان مسلما لو كان مسلما عيند فسى والا فهو كافر انه يحكم بماذا يحكم باسلام عباد القبور اذا هو مرتد ليس بالمسلم لكن لو كان مسلما حكمنا عليه بماذا بي بالفسوق لو كان يتهم بهذه المقوله ولم يكن له اصل حينئذ كمن قذف مسلما ولذلك قال فنعوذ بالله من استحكام الهوى وان كان كل كافر فهو فاسق صحيح وهو قول في قوله تعالى لكم الكافرون الفاسقون الظالمون فنعوذ بالله من استحكام الهوى والضلال بعد الهدى فما قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم والدين نهى عن الاستغفال والتضحية إلا إذا استبان ظهر أن الشخص الذي يستغفر له من أصحاب الجحيم أنه من؟ من أصحاب الجحيم يعني ما تعالى على الكفر والشركة بامات يدعو لله ندا وهذا نص القران نص القران قال تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اول قربه ومعلوم قصه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لامه من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم اما اذا لم يتبين هنئذ على الاصل هذا مذهب الشيخ واهل العلم من اتباعه واما التخليط والحكم بالظن والهذيان فذاك من طوائف الشيطان يصدهم به عن سبيل العلم والايمان وفي قول المعترض الذين لم يدركوا دعوته ان من تقادم عهده وتطاول عصره داخل في عموم كلامه عموم كلامه وان الشيخ ينهى عن الاستغفار له واطلاق هذا يتناول القرون المفضله ومن بعدهم وليس هذا ببدع من كذبه وبهته وحسابه على الله وامره اليه قال تعالى انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله والاولئك هم الكاذبون هؤلاء هم الكاذبون لحيله في من ينم ينم نم الحديث اي قدته وبب رد رد يرد نم ينم بم ضمه وينم بالكسر لغه فيه نم ينم نم ينم اللغة الجادة بالضم رد يرد وسمع فيه ينم لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة كذاب كاسم كذا كذاب فعال من كان يخلق ما يقول فحيلة فيه قليلة يخلق ما يقول يعني ماذا يعني يحدث يحدث من عند نفسه يبدع اين ميثاقه وعهده قال تعالى وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين حلفت لنا الا تخون عهودنا فكانها حلفت لنا الا تفي هذا البيت للسراج النحوي المعروف حلفت لنا الا تخون عهودنا وهنا قال عهودها او نسخه اخرى موجوده فكانها حلفت لنا الا تفي واما قوله حتى بنجد من الاوقاف على الحرمين صرفوها لجهادهم ومساجدهم يعني ثم اوقاف هي للحرمين جعلوها في ماذا في مساجدهم وجهادهم وهذا قد يقال يقال شرعا كمساله فقيه ان الوقف اذا كانت المصلحه في صرفه لغير ما اوقف عليه جاز شرعا مساله خلافيه ان يدن الله عاتب عليهم في ذلك لو قيل بانه ثابت لاشكال لا فيه يعني اوقف وقفا على الحرمين مثلا وجدنا ان ثمه اوقاف اخرى كثيره تفي بالمقصود فجعلنا هذا لشيء اخر لمساجد اخرى مثلا او للجهاد او لطلبه العلم هذا جائز او لا جائز او لا جائز نعم على الصحيح جائز على الصحيح جائز لان هذه تتبع المصالح فينظر فيه في المصلحه قال واما قوله حتى ما بنجد من الاوقاف عن الحرمين صرفوها لجهادهم ومساجدهم هذا لو ثبت لا اشكان فيه يقال قد تقدم انه قال وخربت المساجد فلم نجد من يعمرها قول كذاب كسمي كذاب هنا يقول جعلوا الاوقاف لمساجدهم يعمرون ها تعمر المساجد بهذه الاوقاف وقال خربوا المساجد وهدموا المنار هذه المساجد التي تعمر في الذهن كذابه ولا غطعا كذا قال قد تقدم انه قال وخربت المساجد او خربت المساجد فلم نجد من يعمرها يبنيها فما هذا التناقض ما هذا التناقض تاره يزعم انهم ياكلون اوقاف المساجد ويخربونها ثم يقول انهم صرفوا اوقاف الحرمين لمساجدهم هذا تناقض ثم انظر ما نكتت اضافه المساجد اليه مساجدهم يعني كانه ماذا طائفه استقلت بي بمساجد خاصه كانه طائفه ممتنع <تصفيق> اتظنه لا يرى صرف الاوقاف لها ولا يرى لها من الحرمه مال سائل المساجد كانه مسجد الضرار يعني فاضافها اليهم استهانه بها لا تشريفا فما اشد تعصبه وما ابعد عن الحق مذهبه ثم يقال أي وقف أخذه الشيخ من أوقاف الحرمين في أي بلد وأي مكان هذه الدعوة من أكذب الدعاوة وأضلها وقد السولوا على الأحساء وفيه وقف للحرمين لم يتعرض له أحدا بل هو يصرف إلى الآن في مصرفهم ثم في المسألة بحث في صرف أوقاف المساجد ولو مسجدي الحرمين على غيرها ويقال اذا اقتضاه مقتض او اوجبه مصلحه شرعيه يعني تم بحث فقهي فلا اعتراض والبحث معروف عند اهل العلم من الحنابلة وغيرهم فلو فرضنا وقوعه فليس فيه مطعن بوجه من الوجوه ليس فيه نقض واعتراض على على الشيخ اذا راى انه يصرف وقفا في غير ما اوقف عليه ومن ترك صناعه العلم وتكلم بمجرد الراي والهوى فليس بمستنكر عليه هذا الخلط والضلال لا اشكنا فيه فصل قال المعترض وذلك لجعل بلاد الحرمين من بلاد الكفار يوضح ما قلنا عما سمعنا ورأينا يوضح ما قلنا يعني القول بانه يكفر عاصم فيه التكفير عما سمعنا ورأينا وادركنا ان من جاءهم من الحرمين سموه مهاجرا جاء رجل من مكه يقال له عبد الرزاق فسموه مهاجرا والهجره ما ذا الاصل فيها الانتقال من بلد الكفر <تصفيق> الى بلد الاسلام فلما جاء اليهم هذا الرجل سموه مهاجرا اذا انتقل من ماذا من كفر الى بلد اسلام ومن المدينه جعفر يعني رجل اخر سموه مهاجرا ومن العراق كذلك ومن كل ناحيه من بلاد الاسلام فهذا الكلام على تاصيل كلامه على الكفار والمشركين الذين الذي اسند حكمه اليهم بالتكفير بمودتهم حتى تعلم انه كما قيل احصد هوى وغمر ماء هذا لفظ احصد هوى احصد همزه وصل حصد يحصد يحصد احصد هوى هذا مثال شعبي عامي يعني ليس على لسان العرب قريب منه رجع بخفيه حنين هذا من جهه احصل هواء يعني يجمع الهواء هواء الهواء اجمعه واجعله غمره يعني اجمعوه اجمعوه كالزرع في حزم هل يمكن هذا هذا لا لا يمكن فالذي يسعى ان يجمع الهواء ويجعله في حزم عينيد مااله ماذا لا شيء ماشي يعني ليس عنده شيء والجواب ان يقال هذه كتب الشيخ وهذه تصانيفه ورسائله اي كتاب واي فتوى واي ناقل يعتد به نقل عنه ان بلاد الحرمين بلاد كفر بلاد كفر مع ان الشركه كان موجودا ولكن لم يحكم الشيخ رحمه الله تعالى على جهه العموم اطلاق قال الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته للسويدي البغدادي وما ذكرت اني اكفر جميع الناس الا من اتبعني وازعم ان انكحتهم غير صحيحه فيعجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل هذا نص واضح بين انه ينفي التكفير بهم بالعموم يعني لا يجعل الاصل في الناس الكفر ولو لم يقعوا في الشرك الاكبر هذا مراده لم يجعل الاصل في الناس الكفر والشرك ولو لم يقع الشرك والا لو ورد وتحقق ان ان ثما بلدا ما تلبسوا بالشرك هذا لا اشكال الشيخ لا ينازع في هذا لا ينازع ان يطلق عليه ماذا ان بلادهم بلاد كفره قال فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل هل يقول هذا مسلم او كافر او عارف او مجنون يعني حتى الكافر لا يقول بهذا الا ان قال واما التكفير فانا اكفر من عرف دين الرسل ثم بعدما عرفه سبه يعني قامت الحجه به ان يبلغه النص يبلغه القران لان هذا معنى الحجه عند الشيخ رحمه الله تعالى في أصول الدين البلوغ وليس الفهم وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسل يعني بلغه دين الرسل حينئذ يكون كافرا عنده ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة لله الحمد ليس كذلك قال رحمه الله في رسالته للشريف وأما الكذب والبهتان مثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجره الينا على من قدر على اظهار دينه وان وان نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا واضعاف اضعافه وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ثم قال واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر انظر حتى المحقق هنا حبرها تحبيرا لان كان هي المقصود من الكتابه ومطبعته واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا ولم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم هذه هي الجمله لا سيما قوله لا نكفر من عبد الصنم الى اخره هذه الجمله مما يحتسب على بعض الناس ويتمسك بها بعض من يحتج بان الشيخ رحمه الله تعالى يعذر به بالجهل مطلقا في الاسم والحكم حتى بعد بلوغ الحنث وهذا لا شك انه من الكذب والافتراء على, على الشيخ رحمه الله تعالى لان النظر في كلام الشيخ عبد اللطيفنا او كذلك في بالنظر في كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى لابد ان ينبني على اصول ما بده ينبني على على اصول اولا الشيخ رحمه الله تعالى يفرق بين الاسم والحكم فمن لا يفرق لا يجوز له ان يستدل بهذا الكلام على ان الشيخ يعذر به بالجهل ثانيا الشيخ رحمه الله تعالى يفرق بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه فمن سوى بين المسائل لم يفرق بين الظاهره والخفيه في مسائل التكفير ونحو ذلك لا يجوز له ان يستدل بهذا الكلام لان الشيخ جرى على ماذا على التفريق ثالثا معنا الحجه الرساليه عند الشيخ وعند اتباعه يفرقون بين ماذا بلوغ الحجه وبين فهم الحجه فمن لم يفرق ويجعل الحجه لابد ان تكون بالفهم العميق والقناعه وازاله الشبهه لا يجوز له ان يستدل بهذا الكلام اذا لفهم كلامه ترجع الى هذه الاصول بما يتعلق بالتفريقه بين الاسم والحكم والتفريق بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه ومتى يشترط قيام الحجه ومتى لا يشترط وبين بلوغ الحجه وفهم الحجه فرق بين النوعين عند الشيخ رحمه الله تعالى ولذلك مر معنا مرارا نذكر شيئا من اجل هذا التحبيه الذي حبر به المحقق هنا الا يلبس على على الناس قال الشيخ رحمه الله تعالى في الرسالة السادسة والثلاثين من مجموع رسائله الجزء السادس صفحة 244 قال فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه والعطف فان حجه الله والقران فرق اولى فرق هذ اذا النظر يكون بي بهذا الاعتبار لا يفهم هذا النص لا نكفر هكذا باطلاق وانما نقول الشيخ رحمه الله يفرق اذا لا نكفر بل لم يسمع اصلا بالقران صحيح او لا هذا صحيح ونقول به من لم يسمع لا نكفر بمعنى ماذا ان ان لا نحكم عليه بانه خالد مخلد في النار وحكمه حكم اهل الفترات هل عدم التكفير يستلزم إثبات الاسم وهو الإسلام الجواب لا هكذا نفهم هذا النص إذن فرق بينه قيام الحجة تارة تكون على وجه وتارة تكون على وجه آخر وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة بلغه بمعنى ماذا تمكنا من أن يصل إلى القرآن ولو لم يصل القرآن إليه حين نكون قد قامت علي الحجة يكفر فيكفين عند الش 76 إذا لا نكف من عبد الصنم إذا لم يسمع به بالقرآن يوجه به بهذا التوجيه ثم قال ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة وهذا يقال حتى مثل هؤلاء أصل الإشكال أنكم لم تفرق بين الموضعين بين قيام الحجة وبين فهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامه عليهم قامت الحجة ولم يفهمها هل يتصور أن يجمع بين الوصفين؟ عند الشيخ نعم من يستدلم مثل هذا الكلام لابد أن يكون الآصل عنده كالآصل عند الشيخ بمعنى أنه لا يشارط في قيام الحجة فهمها فقد تقوم الحجة على من لم يفهم الحجة لكن عند المعاصرين في جملة من؟ يتكلم في مثل هذه المسائل يستوي الامر فان اذا لم يفهم الحجه ما قامت الحجه ولو كان يحفظ القران ولو كان يحفظ البخاري ومسلم ما دام انه لم يفهم ولم تزل عن راسه شبهه وبقي علمه عليه لم تقوم الحجه هل هذا المعنى مقرر عند الشيخ رحمه الله تعالى الجواب القاطع عنه. نصوص كثيره تدل على ذلك واتباع من ابنائه واحفاده ومن فهم عنهم على هذا المنهج انه ثم فرق بين بين النوعين اذا لا يستدل بهذا النص لا نكفر من عبد الصنم على ان كل من فعل الشرك حينئذ ينفى عنه الكفر ثم الشيخ رحمه الله نفى الكفر ولم ينفيه الاسم قال ولكن اصل الاشكال انكم لم تفرقوا بين قيام الحجه وبين فهم الحجه فان اكثر الكفار من المنافقين فان اكثر الكفار والمنافقين من المسلمين منتسبين الى الاسلام لم يفهموا حجه الله مع قيامها عليهم وذكر الادله وقد سبق تقريره ثم قال اذا علمتم ذلك فان هذا الذي انتم فيه كفر يعني هذا الاعذار وعدم تنزيل الحكم هذا يعتبر ماذا يعتبر كفرا وقعتم في ناقض فهنيئا للشيخ يرى ماذا يرى ان الاعذار ناقض من نواقض الاسلام فمن لم يحكم بكفر عباده الاصنام عنده ماذا وقع فيه بكفر واذا وقع في الكفر عنيد هذه المسائل الظاهره صار ماذا صار كافرا صار كافرا هذه المسائل الظاهره لا تحتاج الى ماذا الى الى نص واذا جعلناها جزءا وهو كذلك من الكفر بالطاغوت حينئذ تضحت المساله قال اذا علمتم ذلك فان هذا الذي انتم فيه كفر الناس يعبدون الطواغيت ويعادون دين الاسلام فيزعمون انه ليس ردا ليس مرتدا لعلهم ما فهموا الحجه نعلم ما بلغهم من القران لعلهم لعلهم الى اخره هذا لا يعتبر حجه بل من علل على بذلك كفر من علل على بذلك بمعنى ماذا قلت لعلهم ما بلغت لعلهم لعله لبس عليه الى اخره قول هذا كافر كل هذا بين واظهر مما تقدم الذين حرقهم علي فانه يشابه هذا وقال كذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحه 433 واما قوله وهؤلاء ما فهموا الحجه هذه يدندن حولها المعاصر ما فهموا الحجه فهذا مما يدل على جهله وانه لم يفرق بين فهم الحجه وبلوغ الحجه اذا كل من يستدل بكلام الشيخ رحمه الله تعالى ان كان مطابقا لاصله موافقا لاصل يعني اصله كاصله لا اشكال فيه مع صحه الفهم فهم الالفاظ والدلالات واما اذا كان مخالفا له في الاصل فكيف يستدل بكلامه شغل عمرو تعالى يقول حتى تقوم عليه الحجه ما المراد بحتى تقوم عليه الحجه بلغه القران نسيم في في اصول الدين واما ان يستدل بذلك حتى تقوم عليه الحجه على الفهم والاقناع ولو كان يحفظ القران هذا كذب على الشيخ لاشك بذلك هذا هذه النصوص واضحه بينه تدل على على ذلك قال وهؤلاء واما قوله هؤلاء ما فهموا الحجه فهذا مما يدل على جهله وانه لم يفرق بين فهم الحجه وبلوغ الحجه ففهم نوع وبلوغها نوع اخر فقد تقوم الحجه على من لم يفهمها على من لم يفهمها واليوم يجعلون قيام الحجه هو الفهم بعينه بل العميق بل ازاله الشكه بل حتى يقتنع عنه. وقال الشيخ عبد اللطيف في منهاج التاسيس صفحه 73 وعباد القبور ما رايت احد من اهل العلم الذين يرجع اليهم توقف في كفره انظر هنا النقل عن جده الشيخ محمد رحمه الله واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم والصنم هنا ماذا من عباد القبور داخل فيه من جنسه ومع ذلك نفى وفي من هذا التاسيس يقول لا اعلم احدا توقف بكفرهم كيف نجمع بين الامرين لم يتوقف احد في كفرهم بمعنى انهم اذا بلغتهم الحجه على النوع الذي ذكره الشاعر المتعال والذين يكونون بين المسلمين قد بلغتهم الحجه او لا قامت عليهم الحجه اذا القران يتلى في المساجد وفي المدارس الى اخره كما هو الشان فيه في هذا الزمان وينيد نحكم بان الحجه قد قامت هل يوجد احد من المسلمين يتوقف بكفر من الجواب لا من لم يبلغه القران رجعنا الى مساله التفريق بين الاسم والحكم فنثبت انهم مشركون وتنزل عليهم بعض احكام الكافرين في الدنيا واما شانه في الاخره فامره الى الى الله تعالى هذا المقرر عند اهل العلم هذا الذي عناه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى وعباد القبور ما رايت احد من اهل العلم الذين يرجع اليهم توقف في كفره ويسال هل الشيخ محمد ممن يرجع اليه في العلم او لا نعم لا شك في ذلك ومع ذلك هو نقل لا نكفر من عبد الصنم هل هذا تناقض الجواب لا وانما لابد من فهم على وفق اصولهم هم رحم الله تعالى وام ان تاخذ الكلام وتجعله مبنيا على اصولك انت ثم تنسب الى الشخر رحمه الله انه لا يحكم بكفر عباد القبور او انه يحكم باسلامهم هذا من الكذب والافتراء عليهم قال ما رايت احد من اهل العلم الذين يرجع اليهم توقف في كفرهم غايه ما قالوا لا يقتلوا حتى يستتاب او لا يكفر حتى تقوم عليه الحجه او نحو هذا الكلام وقال رحمه الله تعالى في المنهج كذلك في صفحه 99 قال وكلا النوعين لما ذكر كلام القيم رحمه الله تعالى في المقلدين قسمهم الى قسمين وقد وقعوا في الشرك الاكبر المتمكن من العلم غير المتمكن بعد ذلك قال ماذا وكلا النوعين لا يحكم باسلامهم لا يحكم باسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين اذا طبق هذا الكلام على هذا النقل المحبر هنا واذا واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم اذا يحكم باسلامهم الجواب لا تضم هذا الكلام الى هكذا تفهم كلام العلم والا كنت مدلسا محرفا مبدلا مغيرا هنا قال كلا الطائفتين او كلا النوعين لا يحكم باسلامهم لانهم فعلوا الشركه والاسلام والشرك نقضان لا يرتميان ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم والشيخ هنا في هذا النقل الذي نقله ش عبد اللطيف هنا في مصباح الظلام واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم اذا توقف هل يستلزم ذلك ان يكون داخلين في مسمى المسلمين الجواب لا تضم هذا الكلام الى هذا فيه اشكال ليس فيه اشكال لكن اذا اعرض المعرض اما جهلا واما قصدا عن مثل هذا التقرير الذي في من هذا التاسيس ووقف مع هذا الكلام حينئذ قال ماذا ينفي التكفير وينفق ذلك ماذا الا يسمى به المسلمين بل يسمون به بالمسلمين وهذا لا شك انه كذب قال وكيل النوعين لا يحكم باسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم ولا شك ان هذا النص فيه نفي للتكفير لم قال لا نكفر اذا نفي التكفير هل يلزم من ذلك اثبات اسم الاسلام فيكونون مسلمين الجواب لا هل يلزم من ذلك اثبات اسم الاسلام فيكونون مسلمين الجواب لا اذا لا نكفر وهم مشركون لا اشكال في هذه استقيم فرق بين الاسم وبين بين الحكم حتى عند من لم يكفر بعضهم واما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم واسمه يتناولهم واي اسلام يبقى مع مناقضه اصله وقاعدته الكبرى شهاده ان لا اله الا الله هذا النص في من هذا التاسيس صفحه 99 تجعله بجوالي هذا النص المحبر من اجل ماذا ان تفهم هذا بذلك تفهم هذا بذلك وقال في صفحه 101 واما ما يقع في منهم في المسائل الظاهره الجليه او ما يعلم من الدين بالضروره فهذا لا يتوقف في كفر قائله ولا شك ان مساله التوحيد من اعظم المسائل اذا اذا وقع في الشرك الاكبر المنافي لي اصل التوحيد لا يتوقف احد في كفر قائل والشيخ هنا قد توقف هو قد نقل هذا التوقف لا يستلزم اثبات الاسلام وقال ايضا في صفحه 320 وهو يرد على ان الشيخين تيميه وكذلك ابن القيم والحق بهما شيخ الاسلام محمد بن هادر رحمه الله تعالى في التوقف بكفر فاعل الشرك قال وكيف لا يحكم الشيخان وكيف لا يحكم الشيخان على احد بالكفر او الشرك وقد حكم به الله ورسوله وكافه اهل العلم كافه علم هذا اجماع هذا اجماع وهذان الشيخان يحكمان ان من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب وبموجب ما اقترف كفرا او شركا او فسقا الا ان يقوم مانع شرعي يمنع من الاطلاق وهذا له صور مخصوصه له صور مخصوصه يعني معينه تعد لا يدخل فيها من عبد صنم لا يدخل فيها من عبد صنم اذا لا نكفر من عبد الصنم هل يلزم لذلك ان يكون معذورا باي وجه من انواع الاعذار الجوبله لان المانع الشرعي لا يدخل هذه الصور لا يدخل هذه الصور وانما يدخل مسائل مخصوصه هي التي يعانوا الله بها المساعد الخفيه قال لا يدخل فيها من عبد صنما او قبرا او بشرا او مدرا لظهور البرهاني وقيام الحجه به بالرسل وقال صفحه 251 والجواب ان شيخنا رحمه الله هو يمثل ياتي بكلام يقرر عقيده الشيخ محمد رحمه الله تعالى من اجل ان تفهم هذا النص المتشابه الذي حبره هنا بمعنى انه جعله اصلا كان الشيخ لم يكن له نص الا هذا النص ولذلك يجعلون هذا النص حاكما وقاضيا على جميع اقواله ومن نسب الى الشيخ انه لا يعذر بالجهل كانه افترى وكذب عليه ولا شك انهم هم الكاذبون قال والجواب وهذا كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى هو اعلم وادرى ان شيخنا رحمه الله قال في مثل هذه الشبه التي يريدها المبطلون من كلام الشيخ الاسلام التيمي بمثل ما يقول شيخ الاسلام التيمي سواء يعني مذهبه مذهب شيخ الاسلام سواء بسواء وان من تامل كلامه رحمه الله وجده يصله بما يفصل النزاع ويبين المراد وقد بين في هذا النقل بيانا يقطع النزاع بقوله الا اذا علم انه قامت عليه الحده الرساليه التي من خالفها كان كافرا تاره وفاسقا اخرى وهذا لا اشكاله فيه بمعنى انه اراد ما يتعلق بالتعذيب يعني الكفر المعذب كفر المعذب يبين ما سياتي وهذا البيان كاف فان شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر احدا قبل قيام الحجه صحيح او لا صحيح وهو ما نعتقده لكن ما المراد بهذا الكلام من الذي يفسره نحن الذين نفسره ليس غيرنا يفسر كلاما على وفق اصولنا لا نكفر لا نكفر احدا قبل قيام الحجه بمعنى اننا نعتقد انه لا يكون كافرا ظاهرا وباطنا حتى يسمع ببالقران فان سمع بالقران سعى او لم يسع وبقي على كفره نحكم عليه بكونه كافرا ظاهرا وباطنا حينئذ يكون مآله انه خالد مخلدا في في نار جهنم قبل قيام الحجه فليس ثابت كما قال ماذا لا يدخلون فيه اسم المسلمين في مسمى المسلمين حينيذ نفرق بين الاسم والحكم قال فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة وهذا يأتي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع فسياق هذه العبارات المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخيل وهوس يكفي في ردها ما تقدم بيانه من اشتراط قيام الحجة وان فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضروره يعني اشتراط قيام الحجه في غير ما يعلم من الدين بالضروره في الاسمي وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى فان كان مفرطا نزلنا الحكم عليه مباشره لماذا لان الشرطه ها قيام الحجه بلوغ القران بالقوه لا بالفعل ولذلك المفرط حينئذ نكون بمنزله المعاند معاند من بلغه سمع بالقران وتلئت عليه الايات فعاند من لم يسعى وقد بلغه القران حكمه حكم المعاند لا فرق بينهما البتة قال وان فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضروره وفي غير المفرط في طلب العلم والهدا كما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين وتقدم نص الشيخ ان فرض كلامه في غير المسائل الخفيه وكل جمله من هذه الجمل تكفي المؤمنه في رد جميع ما نقله ابن جرجس عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وينبغي ان يعلم يقول شذى لطيف الذي نقل النص هنا عن الشيخ محمد بقوله واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم يقول شذى لطيف وينبغي ان يعلم قال رحمه الله تعالى وينبغي ان يعلم الفرق بين قيام الحجه وفهم الحجه اذا سار على الاصل الذي اصله الشيخ محمد رحمه الله تعالى ان ثما فرقا بين النوعين فمن سوى لا يستدل بكلام ائمه الدعوه النجديه لانهم قاطبه على منهج الشيخ رحمه الله لم يخالف احده بالتا في هذه المساله قال الفرق بين قيام الحجه وفهم الحجه فانما بلغته دعوه الرسل فقد قامت عليه الحجه قد قامت على... اذا هنا في قوله لاجل جهلهم وعدم من ينبههم يعني ما سمعوا به من القران هكذا يفسر بي بها لانه من المتشابه قد اقول قائل ماذا هذا فيه تكلف نقول هذا شان ماذا شان المتشابهات نحمله على معنى قريب من الاصول التي قررها الرحمن تعالى في سائر كتبه ولو اعرضنا ولم نجب عن هذا النص لما كنا مخالفين لمنهجه الرحمن تعالى لان هذا فيه اجمال وفيه اطلاق والنص الذي تسمعه وقد سمعت شيئا سابقا من كلامي هذا يعتبر مفصل يعتبر مفصل له لهذا المجمل قال فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم بمعنى أن يكون عاقلا مختارا ليس مجنونا ملغ القرآن وإذا كان غير عربي لابد أن يبلغ القرآن بماذا به؟ بلسانه هذا المراد به كونه على وجه يمكن معه العلم ولا يشترط في قيام الحجه ان يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه اهل الايمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيره في مساله قيام الحجه مساله قيام الحجه هذا التفصيل تجعله مفصلا لقول الشيخ هنا لاجل جهلهم ولعدم من ينبههم هذا معنى قيام الحجه قال قال تعالى ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل السبيل وقال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم نشوا وقال رحمه الله تعالى في المنهل كذلك صفحه 315 واما قوله فتامل كلام الشيخين كيف لم يتفوها بالشرك المخرج عن المله فقد تقدم البيان والكشف عن شبهه هذا العراقي وأن كلام الشيخين في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها فيما يخفى دليل نفي التكفير يعني لا نكفر إنما يكون في ماذا؟ في المكفرات التي يخفى دليلها ولم تقم الحجة على فاعله وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه يعني ثالثا ينفق لا أكفر كما قال هنا لا نكفر من عبد الصنم يعني لا يعاقب لا يعاقب واما الاسم فثابت واضح هذا عينيد ان تجعل هذا بجوار هذا من اجلي صحه الفهم وان النفيه نفي التكفير يعني لا نكفر كما قال هنا لا نكفر من عبد الصنم يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه يعني التكفير المعذب عليه فيوصف بكونه كافرا ومما تقرر سابقا ان ائمه الدعوه يفرقون بين الوصفين يعني جمهورهم يفرقون بين اسم الشرك وبين الكفر فيجعلون الشركه لكل من فعل الشرك فهو مشرك قبل الرساله وبعد الرساله وام الكفر فيجعلون مقرونا ب قيام الحجه الرساليه واضح هذا فاذا نفي حينئذ نفى ماذا نفى الاسم فلا يقول فيه كافر وانما يقول مشرك لان هذا اتباع للشرعه باعتبار ترجيحهم وتنفى كذلك العقوبه العقوبه في الدنيا التي القتل والمال وما يتعلق في الاخره بالخلود فيه في النار هل هذا مستقيم مع اصولهم ام لا لا شك انه مستقيم لكن لمن سلم من الهوى وان النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجه وان نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الامه واما دعاء الصالحين جاء الى مسالتنا والاستغاثه بهم مقصود في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه او الحكم بانه من الشرك الاكبر قال من الشرك الاكبر لانه ثابت باعتبار الوصف متى ما قام به سميناه مشركا وتقدم عن الشيخ يعني تيميا ان فاعله يستتاب فان تاب والا قتل كما في عباره الرساله الثانيه وتقدم قول من جعل بينه بين الله وسايط يدعوهم ويسالهم ويتوكل عليهم كفر اجماعا لا خلاف فيه انه كافر وتقدم قوله في الرد على المتكلمين وهذا اذا كان في المسائل الخفيه فقد يقال انه خفي عليهم ولكنه يقع منه في مسائل يعلم الخاصه والعامه ان الرسول قد جاء بها الى اخر كلامه وهذا عين كلام شيخنا الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى اذا لا فرق بين بين الكلامين تفهم هذا النص المحبر على وفق اصول شيخ الاسلام رحمه الله ويفرق بين بين النوعين بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه المسائل الظاهره ما كان منه شرك عن اذن الله يشترط فيه الحجه بمعنى انه يسمى مشركا ولا يسميه مسلما واذا سماه مشركا تابعه سائر الاحكام الا القتل والمال فهنا يدي نحتاج الى قيام الحجه قال رحمه الله والعراقي لم يفقه هذا وغيره لغلظ فهمه وعدم علمه بل هو يعتقد يعتقد ان كلام اهل العلم وتقييدهم بقيام الحجه وبلوغ الدعوه ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الافعال والاقوال كما فهمه هذا الرجل انه اذا قلنا نكفر معناه يبقى على اسلامه وهذا الفهم ليس بسد بل باطن اذا قال لا نكفر معناه بقي على اسلامه مسلم يقول لا اله الا الله يصلي ويصوم ثم بعد ذلك وقع في الشرك الاكبر حينئذ لا نكفره اذا قلنا نكفره عدم قيام الحجه لسالي عليه يبقى الاسم باقيا او انه يسلب الاسم ويسلب الاسم فلا يسمى مسلما فلا يسمى مسلما قال هنا بل هو يعتقد ان كلام اهل العلم وتقييدهم بقيام الحجه وبلوغ الدال يعني لا نكفر حتى تقوم عليه الحجه الرساليه يفهم منه هذا العراقي وغيره ينفي اسم الكفر والشرك والفجور بل الاسم ثابت سواء كان اسم الشركه او او الكفر ثابت وانما المنفي ماذا المنفي هو العقوبه وهذا واضح مبين يفسر الكلام الذي اورده هنا رحمه الله تعالى قال ينفس من الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الافعال والاقوال التي سماها الشارع بتلك الاسماء بل ويعتقد ان من لم تقم عليه الحجه يثاب على خطئه مطلقا وهذه من الاعاجيب التي يضحك منها اللبيب فعدم قيام الحجه لا يغير الاسماء الشرعيه عدم قيام الحجه لا يغير الاسماء الشرعيه اذا قول الشيخ رحمه الله تعالى الذي نقله هنا لاجل جهلهم وعدم من ينبههم هذا معنى ماذا عدم قيام الحجه هل يسلب الاسم الجواب لا بل يبقى الاسم ثابتا كما هو فهو مشرك وهو طاغ الى اخره قال فعدم قيام الحجه لا يغير الاسماء الشرعيه ولذلك قررت لك سابقا قاعده وهي ان قيام الحجه انما هي متعلقه به بالاحكام لا بالاسماء فرق بين الاسم وبين الحكم الاسم لا علاقه له به فيها من حجه وانما قيام الحجه متعلقه به ها الحكم يعني يعاقب او لا يعاقب قال رحمه الله تعالى فعدم قيام الحجه لا يغير الاسماء الشرعيه بل يسمى ما سماه الشارع كفرا او شركا او فسقا باسمه الشرعي متى ما قام به الوصف ولا ينفيه عنه وان لم يعاقب ولا ينفيه عنه يعني ليس بل هو باق ر وان لم يعاقب اذا قد يقول الشيخ وبعض اتباعي لا نكفر يعني لا يعاقب المراد به الكفر الذي يترتب عليه العقاب بالقتل في الدنيا واعتقاد انه خالد مخلدا في النار هذا منفي لكن لا يلزم من ذلك تغييل الاسماء بل تبقى على على حالة حالها هل هذا الكلام كله يوضح هذا الكلام المحبر او لا يوضحه يوضحه ولا يوضحه واضح بين لكن لمن اراد الحق فيجمع بين ماذا بين كلام اهل العلم هذه مساله عظيمه كبيره تحتاج الى من اراد ان ان يصيب الحق فيها والحق واضح ابلج والحمد لله مننا ان يجمع بين كلام العلم الذي قد يظن انه مخالف لما عليه المسلمون قال هنا ولا ينفيه عنه وان لم يعاقب فاعله اذا لم تقم عليه الحجه ولم تبلغه الدعوه وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله فافهم هذا يا طالب الحق فان العراقي وغيره وكذلك خلط فيما مر وخبط خبط عشو يعني سوى بين بين المسائل كلها ثم قال فاستصحب هذا معك فيما مر وما ياتي من الابحاث فان القوم زلت اقدامهم ولم يعقلوا عن الله ولا عن رسوله ولا عن اهل العلم والايمان ما يراد من الكلام في هذه المباحث بل ياخذون بظهر الكلام لا نكفر اذا لا يكفر يبقى مسلما وعلى حاله كما هو ومن كفره حينئذ كفر بغير مكفر فهو الخارجي وهو التكفير هكذا تفهم النصوص قال بل ولا في كل باب وشأن الا ان يشاء ربي شيئا ثم على هذا النص الذي اورده الشيخ ثم نصوص اخرى تنافي ما نص عليه هنا في هذا المقام قد بينا ذلك في مفيد المستفيد واعطنا الكلام فيه والشيخ اسحاق رحم وتعالى الا فرساله بخصوص هذا القول وهو ان فاعل الشرك وفي الاصل هو مسلم ان كفره كفر نوعي وليس <تصفيق> وليس عينيا ان الواقع في الشرك يكفر كفرا نوعيا يعني وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه فيحتاج الى ماذا الى ان يعرف يعني تقام عليه الحجه والرساله كلها في هذا الباب وجعل الشيخ اسحاق هذا الكلام من المتشابه كلام الشيخ عمرو تعالى والشيخ لطيف كثيرا ما ياتي بهذا الكلام ويريد به ماذا ويريد به نفي التكفير بمعنى العقوبه فلا يعاقب هذا له وجه وهذا له وجه لان العبره كما قرر في مقدمتي تكفير المعين الشيخ اسحاق ان العبره بماذا بالدليل الرجوع الى الكتاب والسنه سواء وافق الشيخ محمد ام لم يوافق واين اذا عرفنا ان الحق ان من تلبس بالشرك فهو فهو مشرك حينئذ نفهم كلام العلم ان مساله اجماعيه نفهم كلام العلم على ما وافق الشرع قال الشيخ رحمه الله تعالى في الدرر الجزء العاشر صفحه 61 فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعى نبي عبد الله ليلا ونهارا يعني مسلم فعل عبادات عظيمه ليلا ونهارا ثم دعى نبيا اوليا عند قبره فقد اتخذ الهين اثنين يعني صار ماذا صار مشركا هذا هو الشرك ولم يشهد ان لا اله الا الله يعني لم يتصح له كلمه والا هو عبد الله ليلا ونهارا لان الاله المدعو كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير او عبد القادر لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر وهنا قال كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير او عبد القادر لا نكفر كما يفعل المشركون هل بينهم تناقض تعارض الجواب له لا إيش كان فيه كلام واضح عند هذا الحق لا نكفر يعني لا نعاقبه في الدنيا حتى يسمع بالقرآن ولا نعتقد أنه كافر باطن حتى يسمع القرآن لكنه مشرك لكنه مشرك قال رحمه الله تعالى كما يفعل المشركون اليوم عند قبل الزبير أو عبد القادر أو غيرهم وكما يفعلوا قبل هذا عند قبل زيد وغيرهم وقال في الدرر بدا الاول صفحه 75 فلما راوني امر الناس بما امرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم الا يعبدوا الا الله توحيد امر الناس بالتوحيد وان من دعا عبد القادر فهو كافر هكذا يقول الشيخ وان من دعا عبد القادر فهو فهو كافر هنا قال ولا نكفر من عبد القبر او قال الصنم الذي على عبد القادر نجمع بينهما نجمع بينهما لا نكفر بمعنى لا نعتقد عقوبته في الدنيا ولا في الاخره وهو مشرك وهو مشرك وهو كافر من عبد القبر عبد القادر باعتباري الكفر المعاقم علي اذا بلغت الحجه واما اسمه فهو ثابت لا اشكالا فيه عندهم قال وان من دعا عبد القادر فهو كافر وعبد القادر منه بريء وكذلك من نخص الصالحين دعاهم او الانبياء او ندبهم او سجد لهم او نذر لهم أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة التي يحق الله على العبيد وكل إنسان يعرف أمر الله ورسوله لا ينكر هذا الأمر بل يقر به ويعرفه إذن هذا النصان فيه تكفير من عبد عبد القادر الصنم الذي على عبد القادر الأول في الدور الجزء الأول خمسة السبعين والثاني في الجزء العاشر صفحة 61 تضمه مع هذا النقل من أجل أن تتم الأمانة أما أن يحبر هذا النقل القول دون غير ليجعل اصلا فيفهم به كلام الشيخ رحمه الله تعالى هذا من التلبيس والتدليس قال رحمه الله تعالى فاذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور اذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغ الحجه ما ملات الحجه كلامه صحيح او تعليقه صحيح ويبلغ الحجه ولم يتعرض الشيخ هنا رحمه الله تعالى إلى مسألة الأسماء لكنه بيّنها في منهاج التأسيس فنجمع بين, بين كلامين إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغ الحجة فكيف يطلق على الحرمين أنها بلاد كفر هذا بعيد والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم الشيخ هنا رحمه الله شهد اللطيف كأنه استحضر أنه في كلام الشيخ إجمالا وهذه سياسه شرعيه من الشيخ رحمه الله تعالى قال والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم يعني يسير على نهج معروف كتابه السنه على فهم السلف يعطي كل مقام ما يناسبه من الاجمال كما اجمل هنا والتفصيل كما فصل في الاقوال التي اوردناها كان الشيخ رحمه الله تعالى استشعر ان شيئا في كلامه لكنه اراد به دمغه اهل الباطن بما انهم اتهموه بتهمه إن هو بريء منها وهذا الكلام مناسب لدفع ما هم عليه فلا باس ان ياتي به بمثل هذا القول لا باس ان ياتي بمثل هذا القول ولذلك قال يعطي كل مقام ما يناسبه من الاجمال والتفصيل انا اقرا تحت هذه الجمله شيئا ما انه اراد الاعتذار عن الشيخ انه فصل في مواضع اخرى فرجع الى ماذا الى تفصيله فرق بين فهم الحجه وبين بلوغ الحجه وهذا تفصيل وفرق بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه وفرق بين اصل الدين الذي هو التوحيد وبين غيره من المسائل التي دون ذلك ولو كانت من المكفرات عين يد ترجع الى ماذا الى التفصيل يعطي كل مقام ما يناسبه من الاجمال والتفصيل واما تسميه عبد الرزاق وجعفن مهاجرين فقدوم هذين الرجلين بعد الشيخ بعده سنوات فلا يجوز نسبه هذا اليه بل هو كاذب ونقض لعهده الذي جعل على نفسه والى امه ما اكثر غدره ما اقل وفائه على ان هذا لا يعاب به الشيخ وهو جار على قانون العلم واصوله فمن ترك بلدا يظهر فيه الشرك او لم يظهر فيه شرك وانما البدع او البدع او الفسوق وهجرها لذلك فهو مهاجر يصدق عليه الوصف شاء الشيطان وام ابا يعني عثمان شاء الشيطان وام ابا وقد خرج من المدينه خلق لما حصر عثمان ووقعت الفتنه والفقهاء ذكروا وجوب الهجره على من لم يقدر على اظهار دينه او خاف الفتنه وقد سئل بعض الصحابه فقيل له اين انت ايام الفتنه هذه ذكر من تبيه ان تجد في الحاشيه انه ليس عن بعض الصحابه وانما سئل الشعب وقد سئل بعض الصحابة فقيل له أين أنت أيام الفتنة يعني فتنة مقتل عثمان ما بعد فأنشد عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيله والبيت لي تأبت شرم وأما قوله كما قيل احصد هوى وغمر ماش فهذا الأحمق قد بحث عن حتفه بظلة فيه موته وفتح على نفسه باب المناقشة وصاحب الهوى هو الذي يرتكب ما يهواهه ولا يرده عن القبائح راد ولذلك تديد يكذب كذبا صريحا ولا يمنعه عن شهواته مانع من عقل او دين فحين ينتسب الى المسلمين يتظاهر بماذا بالاسلام ويدعي انه على المله موافق لهم في العقيده ويتزيا ويتزين بشرح بعض مصنفات الشيخ وتارة يرجع عن هذا كله وينقلب على وجهه وياخذ في سب الشيخ واتباعي ويجمع ويجمع من الخرافات والخزعبلات ما لا يصدر عن عاقل ولو كان عدوا وهذا هو الهوى المعمي والداء العضال القاتل قد رأيت له رسالة أرسلها إلى بعض الأعيان من أولاد الشيخ يتمدحوا فيها بذكر الشيخ ومحبته وأمواناته ويستشهد على متابعة المخاطب لله بقوله تعالى عن بلقيس رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين فلما اعرض عنه المخاطب بهذه الرساله رجع الى ثلبه وعيبه يعني ما اجابه تركه فرجع الى عيبه وثلبه وكتب رساله الى بعض امراء الوقت يعيب من اسلم معه لله رب العالمين بالزعم وكم لها من الظائر ومتابعه هذا المعترض لهواه يشهد لها ما عليها من الظلمه وعلى اقواله وتاليفه ومدخله ومخرجه ومن ارتمع فيه ظلمه الجهل وظلمه الهوى وظلمه الشك والريب فقد احاطت به الظلمات وحلت بداره الهلكات فصل قال المعترض فاذا تنزلنا معه على مذهبه يعني تنزلنا مع شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فاذا تنزلنا معه اي مع شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب على مذهبه من تكفير الامه ما زال مصرا هكذا كذاب لا يزال ان يفتري فريته ثم يستصحبها معه طول ردوده يكفر الامه يكفر الامه من اجل ماذا من اجل التنفير من تكفير الامه حتى يظهر لك جهله حيث قال في كلام له ياتي من عرف ان التوحيد دين الله ورسوله الذي اظهرناه للناس يعني كانه راى ماذا ان ثم توحيدا يختص بالشيخ وليس هو توحيد الانبياء والمرسلين كانه غتر بتوحيد هو مخالف لما عليه الانبياء والمرسلون فيقال لهذا المعترض واخوانه قد تقدم ان الشيخ بريء مما نسب اليه من تكفير الامه ولا يلزم من قوله ان التوحيد دين الله ورسوله الذي اظهرناه للناس انه يعتقد كفر الامه او ان الامه جميعها لا تعرف التوحيد هذا لا يتحمله كلامه ولا يدل عليه ولا يلزمه ليس بلازم اذا قال نحن الذين بيننا التوحيد للناس لا يلزم ماذا ان انعصرف الناس كلهم الكفر واظهاره التوحيد للناس حق وصدق فلم يظهر يعني التوحيد في وقته وقبله بازمنه ظهورا جليا لاهل تلك البلاد الا بعد دعوته الى الله وبيانه للناس ما جاء به نبيهم من الهدى والدين الحق ولا يمنع ان يكون من الامه من يعرفه ويدين به او كذلك لكن له في الدعوة والبيان والإظهار منزلة بالرفع ومرتبة ليست لغيره من أهل وقته أو كذلك يعني لو خاصة لم يشاركه أحد من أهل العلم في ذاك الزمان قاطبته وهو أنه رفع راية التوحيد فدعا إلى إلهته هل هذا يلزم منه أن لا يوجد أحد يعرف التوحيد؟ الجواب لا ليس بلازمين قال لكن له في الدعوة والبيان والإظهار منزلة ومرتبة ومرتبة ليست لغيره من اهل وقته ولذلك كثر اعداؤه وخصمائه حسدوه واشتغل الجاهلون بالصد عما جاء به وعظم ذلك في نفوسهم وخصوه بالعداوه وسالموا كل كافر ومشرك وجهمي ورافضي ومبتدع وهل ذلك الا لحانقين في صدورهم حنق الضيق وغيظ في نفوسهم حنق الغيظ حنق الغير وهل ذلك الا لحنق في صدورهم اي غيظ وغيظ في نفوسهم يعني غير العباره فقط واستكبارا عن اجابتي ولو سلموا من ذلك لوجدوا لو من اعداء دين الله ورسوله المكذبين لرسله من يردون عليه او تركوا الشيخ ولم يشتغلوا به لوجدوا لو من اعداء الدين من يشتغلون بالرد عليه ويصنفون في عيبي وسلبي والعالم يظهر للناس ما خفي من اصول الدين وفروعه ولا يقتضي حصر العلم فيه وان اشتهر بالدعوه والبيان وقد خفي التوحيد على طوائف من هذه الامه في القرن السادس وقبله كما قررهم شيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم وذكر من غلط في مسماهم من المتكلمين واتباعهم اتباع المتكلمين ومن جهال الصوفيه كذلك اهل الاتحاد والحلوليه يرون مذاهبهم هي التوحيد وتوحيد المعتزله هو الاتيان باصولهم الخمسه واعتقادها توحيد بالرفع وتوحيد المعتزله هو الاتهام باصولهم الخمسه واعتقادها وقد خاطب شيخ الاسلام تميا بعض الشيوخ في مساله التوحيد وبين له توحيد المرسلين واصل الاسلام وان ما يحصل من التاله والاستغاثه بالشيوخ والصالحين يخالف ما جاءت به الرسل من التوحيد واسلام وجه لله فعظم امر هذه المساله يعني الذي بين له شيخ الاسلام وقال لشيخ الاسلام هذا اعظم ما بينته لنا او كما قال فكيف والحاله هذه يعترض على شيخنا في قوله ان التوحيد دين الله ورسوله الذي اظهرناه للناس هذا لا شكال فيه لكن اصحاب الهوى كسمي اصحاب هوا يعني كانهم حسدوا الشيخ بانه ما لقد حمل رايه التوحيد اي يظن هذا المعترض انه على تطاول الاعصار وممر الدهور يزداد الدين ظهورا وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يعود غريبا كما بدا فلابد من غربته وغربه من يعرفه ويدين به وهذا من اعلام النبوه كما يشهد له الحس والواقع قال ابن قيم رحمه الله في الكلام على قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقيه قال الغرباء في هذا العالم هم اهل هذه الصفه المذكوره في هذه الايه وهم الذين اشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون اذا فسد الناس يصلحون يصلحون يعني لها ضبطان يصلحون اذا فسد الناس وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم فاهل الاسلام بين اكثر الناس غربا اهل الاسلام الان اهل الاسلام بين اكثر الناس غربا واهل الايمان الذي هو اخص من الاسلام واهل الايمان بين اهل الاسلام غربا واهل العلم في المؤمنين غرباء واهل السنه الذين تميزوا بها عن اهل الاهواء والبدع فيهم غرباء ويدعون اليها الصابرون على اذى المخالفين لهم اشد غرباء ولكن هؤلاء هم اهل الله حقا فلا غربه عليهم وانما غربتهم بين الاكثرين يعني ليس بينه وبين الله تعالى صدور منشره قال الله تعالى فيهم وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فالالئك هم الغرباء عن الله ورسوله ودينه وغربتهم هي الغربة الموحشة وإن كانوا هم المعروفين المشارة إليهم فالغربة ثلاثة أنواع غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا وأن أهله يصيرون غربا وقال الحسن رحمه الله المؤمن في الدنيا كالغريب لا يرزع من ذلها فإنه ولا ينافس في عزها للناس حال وله حال بعيد عن الناس ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنه اذا رغب عنها الناس وترك ما احدثوه وان كان هو المعروف عندهم يعني المشهور وتجريد التوحيد وان انكر ذلك اكثر الناس وترك الانتساب الى احد غير الله ورسوله لا طريق ولا مذهب ولا طائفه كلام المقيم رحمه تعالى بل هؤلاء الغرباء ينتسبون الى الله بالعبوديه له وحده والى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده وهؤلاء هم القابضون على الجمل حقا فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم اهل شذوذ وبدعه ومفارقه للسواد الاعظم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انهم النزاع من القبائل يعني افراد كل قبيله واحده واثنان انهم النزاع من القبائل انتهى كلام قيوماطنا واضح هذا واضح واما قول المعترض ونحن لا نقول بذلك من تكفير الامه وعراد بالامه هنا ماذا عباد القبور يعني لا يكفر المشركين هذا رد عن النساب لا يكفر المشركين ونحن لا نقول بذلك من تكفير الامه ولا انه الذي اظهر دين الله ورسوله كذبا بل هو قبله ظاهر قاهر لا يضره من خذله الى يوم القيامه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما فيقال تكفير شيخ الامه قد تقدم البيان في انه من اوضاعكم واكاذيبكم اراد الامه على جهه العموم لكنه في باطن الامر اراد به عباد القبور وتقدم نص بنقل العدول في البراءه منه واما عاد مقولك بانه الذي اظهر دين الله ورسوله فنعم يعني لم يسلم بهذا نعم لا اشكاله فيه لانك من اهل الهوى انت لا تقول به ولا يقول به من اعم الله بصيرته وتحير في ظلمه الجهل والطبع والهوى فشك في واضحات العلم وضروريات الهدى وهذا الضرب من الناس لا يلتفت إليه لا يلتفت إليه لأنهم ليسوا من أهل علم وهذا الضرب من الناس لا يلتفت إليه ولا يعدون إذا عد أهل العلم والإيمان إذا قيل من العلماء لا تقول هذا وذاك وذاك إلى خيره وهو لا يكفر المشركين بل إذا عد أهل الكفر قل هذا وذاك وذاك إلى خيره قال قال بل هم همج الرعاع رعاء بفتح الراء بل هم همج رعاء الهمج بفتحتين جمع همجاء مثل القصب وقصب في الاصل هي ذباب صغير يسقط على وجوه الغنم والحمير واعينها قال هنا ويقال للرعاء الحمقى انما هم همج قال بل هم همج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم ولما يلجاوا الى ركن وثيق اقرب شبها بهم الانعام السليحه وكذلك وانما يعرف الحق والفضله ذووه من اهل العلم بالله ودينه وانما يعرف الحق والفضله ذووه يعني اصحابه هذا جمع ذو ذووه من اهل العلم بالله ودينه الذين ينظرون بنور الله ويعرفون الرجال بالعلم فلهم بصيره بالحق ومعرفه له اينما كان ومع من كان قال الله تعالى يعني يسير مع الحق يسير مع الحق فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين وفي الحديث ما جعل الله من نبوهه الا كانت بعدها فتره وقال الامام احمد في خطبته الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله اهل العمى فكم من قطيل لابليس قد احيو ومن ضال تائه قد هداوا فما احسن اثرهم على الناس خيرهم وما اقبح اثر الناس عليه لانهم لا يشكرونهم بل يكفرونهم الى اخر كلامه رحمه الله فقد شهد اهل العلم والفضل من اهل عصره يعني الشيخ محمد رحمه الله انه اظهر توحيد الله وجدد دينه ودعا اليه قال العلامه حسين ابن غنام رحمه الله لقد رفع المولى به رتبه الهدى بوقت اي في وقت به يعلو الضلال ويرفع بوقت في وقت به يعلو الضلال ويرفع او الضلال ضلال احسن لقد رفع المولى به رتبه الهدى بوقت اي في وقت به يعلو الضلال ويرفع الضلال وذكر في تاريخه عن اكابر اهل عصره انهم شهدوا له بالعلم والدين وانه من جمله المجددين لما جاء به سيد المرسلين وكذلك اهل مصر والشام والعراق والحرمين تواترا عن فضلائهم واذكياءهم مدحوا والثناء عليه والشهاده له انه جدد هذا الدين كما قال شيخنا محمد ابن محمود الجزائري رحمه الله تعالى واما استدلاله هذا المعترض بحديث لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين فلم يفقه معناه فان الظهور يراد به هنا ظهور القهر والغلبة للاعداء والمخالفين ليس الانتشار يعني وعلو الشان لا ان الحق والاسلام يزداد بيانا ووضوحا الى يوم القيامه فان هذا الفهم يرد بحديث بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا بدا الاسلام غريبا عن غير منتش غير واضح وسيعود كذلك وسيعود كذلك واذا كان كذلك لكن مع ماذا مع قوه معه قوه وبحديث لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شارل منه حتى تنقوا ربكم واحاديث رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن وكثره الهرج كلها ترد فهم هذا المعترض وتبطنه ولا يقبل ريبه تفسيره الا الجهال وجلسائه واصحابه الذين لا يفرقون بين الدر والبعض والخبيث والطيب والميتة والمذكى فبعدا لقوم الظالمين فقول المعترض هو المارج والمختلط ما مر اجتلط هو المارج الخارج لا قول شيخ الاسلام والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين